ولا جوالات ولا يستطيع أن يطمئن على أهله وعنده بنيه تساوي عندها الدنيا وما فيها وجع بعد سفره متجه إلى بيته أول ما دخل إذ بذاك الرجل يفاجئه ابن عباس عظم الله أجرك في ابنته شوفوا الصدمه وانظر إلى الفاجعة من جربها يعرفها نزل من ذابته وأخذ بخطام ناقته وربطها في نخله ثم أخذ وضوء ثم توضع وقال الله لما انتهى من صلاته جاءه الناس يا ابن عباس يأتيك الخبر بموت ابنتك ما سألت ما ذهبت البيت تنظر بالخبر الخبر كيف ماتت مباشرة صليت اسمع الإجابة قال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وأنا واياك تأتينا الأخبار كم مر حينما داهمتنا المصائب والأخبار التي هزت أفيدتنا قمنا نصلي ركعتين ونقول لله ما نعزل ونسأل الله أن يربط على قلوبنا